وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترىذ الظالمون موقوفون عود ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكونا مؤمنين اَنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إذ تَأْمُرُونَنَا ۖ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن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 قال إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعددين قل إن ربي يبص أرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَالعذاب محضَّرٌ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عباده وَيَقُدِّرُ لهم وَمَا أنفقتم مِن شيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ وَهُوَ خيرُ الرّازِقينَ وَيَومَ يَحْشُرُهم جميعاً ثُمَّ يَقُولُ للَّهِ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 ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار الذي ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم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 كذب الذين من قبلهم وما بلغوا مع شر ما آتيناهم فكذبو رسولي فكيف كانوا كي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادات ما تتفكرون ما بصاحبك من جنة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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأمنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد